بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الثاعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها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 وَيَهْلِكَهُ إلَى عَذَابِ السَّعِيرِ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِن كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِنَ الْبَعْثِ إِن كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِنَ الْبَعْثِ فَإِنَّا مِن تُرَاد إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن تُرَابٍ ثُمَّ مِن نُّطْفَةٍ ثُمَّ مِن عَلَقَةٍ ثُمَّ مِن مُّضْغَةٍ مُّخَلَّقَةٍ وَغَيْرِ مُخَلَّقَةٍ لِّنُبَيِّنَ لَكُمْ وَنُقِرُّ فِي الْأَرْحَامِ مَا نشَاءُ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى ثمّ نخرجكم ضفلاً ثمّ لتبلغ أشدكم ومنكم من يتوثّى ومنكم من يرد إلى أردان العمر ومنكم من يرد إلى أردان العمر إن كي لا يعلم من بعد علم شيئاً وترى الأرض هامدة فإذا إنزلنا عليها المذاء اهتزت وربت اهتذت وربت وأنبتت من كل زوج بهيد ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء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 وإن أصابته فتنة الانقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين يدعو من دون الله ما لا يضروا أما لا ينفع ذلك هو الضلال البعيد يدعو لمن ضروا أقرب من نفعه لبئس المولى ولبئس العشير إن الله يدخن الذين آمنوا وعملوا صالحات جنات تجريب تحتها الأنهار إن الله يفعل ما يريد من كان يظن أن لن ينصر الله في الدنيا والآخرة فليمدد, فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يغير وكذلك أنزلناه آيات بينات وأنزلناه إن الله يهدي من يريد. إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين أشرقوا والنصارى والمجوس والذين أشرقوا. إن الله يفصل بينهم يوم القيامة. إن الله على كل شيء شهيد.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 ولهم مقامع من حديد كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الألنار يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير وهدوء إلى الطيب من القول وهدوء إلى صراط الحميد ان الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء الذي جعلناه العاكف فيه والباعد وَنَجَّيَ يُوسُفُ فِيهِ بِالْحَادِ بِعِلْمٍ لَّبِقُهُ مِنْ الْعَذَابِ الْأَلِيمِ وَإِذْ بَنَوْا الْمَسْجِدَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَلَّا يُشْرِكُوا بِي شَيْئًا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ وَإِذْ يُنَادِ الْنَّاسَ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ كَجَالٍ وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِي لِمِنْ كُلِّ فَجٍّ عَنِيقٍ لِيَشْهَدُوا مَا لَفَعَلَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ من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 حنا للاه غير مشركين به، ومن يشرك بالله فكأنما قرر من السماء فتخطف الطير، فتخطف أَوْ أو تهوي به الريح في مكان تعيق.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 ولكل أمة جعلنا من سكلي يذكر اسم الله على ما رزقهم ليذكر اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأعناق. فإلهكم إله واحد فَلَهُ أسلموا وبشر المخبتين الذين إلى ذكر الله وجل قلوبهم الصابرين والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومن ما رزقناهم تفقون والبند رجعناه لكم شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأضعموا القانع والمعتر كذلك تخرناها لكم لعلكم تشكرون لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولا كبير. يَادَالُ الْمُتَّقِينَ مِنْكُمْ كَذَلِكَ تَخَرَّجَ لَكُمْ لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَبَشِّرِ الْمُحْسِنِينَ إِنَّ اللَّهَ مُدَافِعٌ عَنِ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ خَوَّانٍ كَفُورٌ أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِن دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ إِلَّا ما أَن يَقُولُوا رَبُّنَا اللَّهُ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَّهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَاوٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ وَمَسَاجِدُ يُنْكَرُ فِيهَا اسم اللَّهِ كَثِيرًا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 وَإِنْ يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَعَادٌ وَثَمُودُ وَقَوْمُ إِبْرَاهِيمَ وَقَوْمُ لُوطٍ وَأَصْحَابُ مَدْيَنَ وَكُلِّ بَنِي مُوسَى فَأَمْلَيْتُ لِلْكَافِرِينَ نَخْمَاخَذْتُ فَكَانَ نَكِيرٌ فَكَأَيِّنْ مِنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ فَهِيَ خَاوِيَةٌ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 ويستعجلونك بالعذاب ولن يخلف الله عذاب وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعبدون وكأي من قرية أمليت لها وهي ظالمة ثم أخذتها وإلي البصير قل يا أيها الناس إنما أنا لكم نذير مبين فالذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة ورزق كريم والذين فعوا فيه آياتنا معاجزين أولئك أصحاب الجحيم وما أرسلنا من قبلك من ولا نبي إلا إلا منا إذا تمنا ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم الحكيم ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم نرذو والقاسية قلوبهم وإن الظالمين لفي شقاق بعيد وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم ولا يزال الذين كفروا في مريه منه حتى تأتيهم الساعة بغتة حتى تأتيهم الساعة بغتة او يأتيهم عذاب يوم اقيم الملك يومئذ لله يحكم بينهم فالذين آمنوا وعملوا الصالحات في جنات نعم والذين كفوا وكانوا بآياتنا فأولاد ذائك لهم عذابه، والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا ليرزقنهم الله ليرزقنهم الله رزقا حسنا، وإن الله له غير الرزقين. ليدخلنهم مدخلا يرضونه وإن الله العليم حليم ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله إن الله لعفر غفور ذلك بأن الله يولد الليل في النهار ويولد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 إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ وَهُوَ الَّذِي أَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَكَفُورٌ لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْ سَكَنَهُم فَلَا يُنَادَى عِنْدَ أَمْرٍ وَدْعُوا إِلَى رَبِّكُمْ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 ما ذلك على الله يسير ويعبدون من دون الله ما لم ينزل به سلطانه وما ليس لهم به علم وما للظالمين من نصير وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ تَعْرِفُ فِي وُجُوهِ الَّذِينَ كَفَرُوا الْغَيْظَ كَأَنَّهُمْ قِيلَ لَهُمْ اتَّخِذُوا يَتْلُونَ عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا قُلْ أَفَأُنَبِّئُكُمْ بِشَرٍّ مِّن ذَلِكُمْ النَّارُ وَعَدَهَا اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَبِئْسَ الْمَصِيرُ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 هو سمّاكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولكم فنعم المولى ونعم النصير